117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف والبحر المسجور إن ذهب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين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 كل أمرٍ بما كسب رهيب، وأمدناه بفاكهة ولحم مما يشهون، يتنازعون فيها كسلال غون ولا تأثيم.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 116. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 118. أم تأمرهم أحلامهم بهذا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 117. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون 118. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فلي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 أَمْ يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ام لهم اله غير الله سبحان الله عما وَإِذَا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَٰلِكُم حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يغْنِي يعنهم كيدهم شيئا ولاهم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك في